الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم شيخنا أحسن الله إليكم انتشر مقطع يبين فيه صاحبه النطق الصحيح لذكر دعاء الاستفتاح وذلك في قوله وتعالى جدك وذلك بكسر الجيم جدك ويزعم أن قراءة الناس المشهورة غير صحيحة إذ أن الله ليس له جد فما توجيهكم الحمد لله الكلام على هذا السؤال في جمل من المسائل والوقفات. الوقفة الأولى النطق الصحيح لهذه الكلمة والذي قرره المحدثون وكتبوه وعلمه المشايخ والعلماء لطلابهم وعليه عمل الأمة والمسلم وعليه عمل المسلمين هو جدك كما ثبت ذلك. في صحيح الإمام مسلم بسند منقطع من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول أنه كان إذا كبر للصلاة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك هذا هو النطق الصحيح الوقفة الثانية المتقرر عند المسلمين أن الله عز وجل لا أصول ولا فروع له لا أصول ولا فروع له فالله عز وجل لم يلد أي لا فروع له ولم يولد أي لا أصول له ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وهذا مجمع عليه بين علماء الإسلام ومن خالف في شيء من ذلك فإنه كافر مرتد خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية الوقفة الثالثة إذا كانت لفظة جدك تنطق بفتح الجيم فما المقصود بها؟ الجواب قال شراح الحديث رحمهم الله إن المراد بالجد هنا أي الجلال والعظمة فقوله عز فقوله صلى الله عليه وسلم وتعالى جدك أي تعالت عظمتك وجلالك فالجد هنا هو الجلال والعظمة وهكذا قرر علماء اللغة, اللغة أيضا كابن الأثير وغيره فلا ينبغي للإنسان أن يخطئ المحدثين ولا العلماء ولا عامة المسلمين في هذه اللفظة التي توارثتها أجيال المسلمين المتأخرة عن من سبقهم من الأجيال فإذا ليس المقصود بالجد هنا أي الجد النسبي هذا فهم سقيم وعليل وإنما المقصود بالجد هنا أي الجلال والعظمة الوقفة التي بعدها لو أن قائل هذا الكلام كان يقرأ القرآن بتدبر لتبين له خطأ قوله الذي قرره لا يقرأ قول الله عز وجل في سورة الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد فهل القرآن أيضا الذي اتفق المسلمون على أنه محفوظ من الله عز وجل هل النطق الصحيح لهذه الآية وأنه تعالى جد ربنا هل يقول كلامه الذي قاله في الحديث يقوله في هذه الآية وهل فهمه من لفظة الجد في الحديث كفهمه أو يعني سيفهم منه نفس الفهم من هذه الآية إذا هذه مصيبة فهم وهذه مصيبة تفكير وهذه مصيبة عدم ورجوع للعلماء وهي الوقفة التي أريد أن أنبه السائل عليها وأتمنى أن يصل هذا الكلام لصاحب المقطع وهي أن الإنسان لا يجوز له أن يغتر بعلمه مهما عظم علم الإنسان فإنه لا يزال محتاجا إلى إخوانه لسيما إخوانه من العلماء وطلبة العلم فلو أن هذا الرجل راجع طلبة العلم أو كلف نفسه بفتح أي كتاب من كتب الحديث ممن أخرج هذا الحديث وقرأ كلام أهل العلم عنه لتبينت له حقيقة الحال ولكن المشكلة عندنا أنه ينقدح في ذهننا شيء ثم نعتمده مباشرة بعد انقداحه من غير عرضه على شاهدي الكتاب والسنة فتلك الفكرة وتلك الخطرة التي عرضت على ذهنه لو أنه طلب لها شاهدين من الكتاب والسنة لتبين له أنها من خطرات الشيطان وأنه من التفكير الأعوج الذي لا حقيقة له على أرض الواقع وأنها نفخة نفخ بها إبليس في قلبه خطأ بها علماء الأمة وخطأ بها المشائخ وخطأ بها المسلمين وخطأ بها العامة الذين يقولون هذا هذه اللفظة بالفتح، فإذا يا إخوان يجب علينا أن نعرض الكلام على أن نعرض تلك الخطرات وتلك الفكرة التي تعرض لنا أن نعرضها على العلماء حتى ننظر كلمة أهل العلم فيها أولاً ثم بعد ذلك إما أن نعتمدها إن قالوا إنها صحيحة أو نلغيها ونجعلها من خطرات الشيطان إن قال أهل العلم بأنها خاطئة. ويا ليت هذا التصحيح. اقتصر على زملائه الذين يجلسون معه ولكنه يسجله في مقطع ينتشر بين ملائين المسلمين فيقع المسلمون بسبب هذا المقطع الخاطئ في حيص بيص وفي شكوك وأوهام وخيالات وفي اتهام للنفس هل ما كانوا يفعلونه صحيحا أو خاطئا فلا ينبغي للمسلم أن يوقع إخوانه المسلمين في مثل هذه المزالق فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن لا يستعجل في. إصدار الأحكام إلنا بعد أن يتبيّن ويتثبت والخلاصة من ذلك هو أن اللفظ الصحيح جدك بالفته وأما من قالها بالكسر فقد أخطأ خطأ بينا فالواجب عليه التوبة وكما أصدر الخطأ في مقطع فلا بد أن يصدر الصواب بعد بيانه له في مقطع كذلك ينشره بين المسلمين لعل المقطع الثاني يكون كفارة للمقطع الأول والله أعلم